بعد الاثنين كده كده طب قال ده السلام عليكم انا في حاجه جديده وان دي اللي هي un problema de salida ديت برينيت موديل ماجل اتوماتيك ريتينج اللي هو شكل ده شكله بما سوق اسفور وكمان فرنجشه ان دولون دييد ده اللي هو بتاع ال تي بس البوليت دي لازم بالي مقواه يديني سنه دي اقطارها 80 مللي في 3 في 2 أرادنا ندور على شوية صعيات و أبسطوله المسابينة الأولى وهي سبيل فائد و أردت من الواضحة من الواضح القوس لا يقول القوس فائد عدو من يوم المشيط السماطق يبقى تمامين تسيكت من تسيكت اللي هي I believe full information in the 304 was asked to raise the case. The municipal district showed that the bike in the 3rd district of the northern part. The assumption is that chronic allergy, 10% of the strong tendency to resist and avoid the property. ودائما في الكورس فاينل الجمود دي ديز او ديز بس عند خفضنا قلنا على نوع في فاينل ال2602 ففضلوا على كورس كان الاول في الاربايدز لازم ندور على الاربايدز سواء كانت اي دي كوراي اي دي او اورجوري ميموري انيا الاكو اي دي والاكو اورجوري اللي بتبقى دي, دي, دي. اللي بنتصورها على البرامج سورتي هيداك تعالوا مع بعض على حتة بسرعه البرونك كرونيك بيحتاج دواء رباعي لا ترى هو ايه اللي بيعمله اللي هو ستاينو اوبرولين البرونك الالفي بيبقى جس من السالينوفس الموجوده من الناس في الرون ممكن يبقى ستاينو دي ريكشن زي اي اي دي والكم اند انو في سيولوجي اند دي اناليز بان اي اي دي But he had the screen is not the on the money who is the upper speed. The corner ITV be the the the كان مديني من في الناس يبقى نقول أول كيفا تبقى نقول أول كيفا تبقى نقول أول كيفا لكن هناليه مدينة ما يقول أولا لكن لو نردت بسبنتينيا سبيلين وخصوصة البيتية الهدولة في الصغياء أولا والتربير الرائش اللي ما يتفعسه كونتماسك أولاكت بسبنتينيا سبيلين قوله اهلا وسهلا بروت الطيب محتاج اعمل مين الكود ده موجود سوتيني الكود بتاع انا عندي عندي سيت عشان دي النتيجه اللي في الرموز دي الاي كلور المفروض كان محتاج ديت طبعا ده اللي كان الكبل بتاع الفرع لوحده اللي معنا ستريس اللي جي معنا فيها اجينا نوطع كده ان انا اعمل كونديشن عشان اشوف هل هرتفع ولا لا فالموضوع ده الكوربرانت جاي واكثر الشيكن ده الكوست كوت والنيالز كونديشن كذا الجونج بتاع الجون الكونترا اللي هي المممنه دي صح علينا ان احنا نعمل دي سترونج ايت برتيم بس ده بيتوز بريزنت رومال اللي دارسوا اكتر بقى على الجرفه فتاخد رامستر احنا عاملين عادي من بره دايم بالشكل ده الموبيل باثولوجي هل مش معايا ولا برولوزي ولا تروبرز انت حابل عامل ايه العيان اللي جاي فور برا ما بيقولش عقله ايه ولا برولوزي ولا اعملوا ديستريجيشن فور خلاص قالت بعد كده فور برا يبقى ايه التام اللي بيعمله فينيز ديستريجيشن احسن حاجه اعمل ديستريجيشن النورمال بيتكون 150000 لو هو 100000 غالبا البوليم الصنخه دي بقى بتبقى اقل من 100000 ودي نقطه دي بقول لك كل مصر اللي بتدفع في الاوبسليشن بالنيت تالز المبلغ اللي في البنك بتاعه مبلغ فرنسي 100000 ما يجيش كوبي ديز دي كرومر قال لك المبلغ اللي في البنك قد ايه طالع وايه مواليد ساعتها ما البنكش 60 قال لي اللي فتحت في البنك جه للبنك بتاعه 40000 دينار سوري طب قال عن 20000 ايوه في خط جاي بالظنسيه بس اللي جاي بره عمل ليه التوتر الالكترونيه السالبه وبعد بعد الظن عمل ليه ال سي سي يعني الحل عمل مش هقوله عمل الظن او لو في اي حاجه انا ممكن تعمل كارني بين الاجتماعين للجوده ساعتها نبص على دي كمان لازم نشوف كل قيمه في الخطه اللي هي دي الانتيجريشن بروسيدج على او المال في الواي ناقص التايم وتبقى في عالطاود عالي قوي او لا خالص لو عشان دي بالي كده كتب 20 دقيقه موضوعنا عشان نشوف قالينها سميالي دول تطوير عمل ما لقيتش ما لقيتش مشاكل ما لقيتش حاجه تطبيق للموديل ده ولا فيه هي الصوم شايفينها على الصفحه كامل انا اشتغلت المعنى يعني التصميم يعني تبقى سببها ايه سببها أصنع؟ إيه؟, ايه بومة لين يعني بومة الخوائق المسجدود الكيمة يعني يعمل بومة بطائق المسجدود الكيمة علشان المسجدود الكيمة المعنى الآية هي العصيب ميجا كريسة دي بتبقى ميتالايز في البولمر يعني ايه على الشكل بولمر يعني الكيمياء اللي بناكلها سواء سكر او احماض فانا اللي فيه اللي بتاكل اكثر مني فانا انا بترك نص للبولمر انا بترك نص ودي بقى حاجه كمان ميجر تنسلتين ومانتين لأنه ليه يمكنك استيقصت عائلة لأنه يكون لديك هاي وصوات شديد أوكي باشا عمل ديشن ديشن ديشن ديشن وفي الأجل يستيقام بلديدرسة اللي بوضع فيها ديشن حسنا ما تدع ميجر تنسلت ديشنفتر اللي بوضع دي معنان لانترمال معنان لبوضع موضع أكثر يبقى الغمر عليه فوق الستين قرب رقم 23 للتين ان الاثنين ان انا اقول ان اوليه في ميتالوسايز ديفكتد في الباطن ده اللي من عندي طب هل انا بكتب عليه لان كل نقطه جاي من اصفار اوبرفور لازم اعمل كومب للموضوع كله ما فيش ليه التقلشن malignancy ja, ma teemla, see, see, see malignancy وجاي لسام سايت مين ممكن الايه مع الجو بارو عليه نيجاتيف I'm not suspecting with you. Suspicion. عندنا؟ لا. عندنا كل عائلين إن أنا كل عائلين من سنبوشاكولين يجب أن تكون هناك. لا، لا، لا، لا، لا، تريد أن تكون هناك. ليه؟ عندنا نسمي كثيرين أو محكاة كثيرين يقولون إن أنا جاني من سنبوشاكولين كل عائلين من سنبوشاكولين يبقى في حق سينو من يعني بقى مثلا اللي هو المستر ريندي اللي عارفين انه ما بيعملش المفروض في كتب الجوم a mo k mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo اللي هو صح كان بيقول وقال ان انا هينتهي طلع لي كده ان دي مواعيد انا كده كنت فاضي على كده لو قعدنا نحكي سر يعني ممكن نقول يوم من الايام ان المكن اول حاجه Nelastavet te on, Papa intervеч. асne shake it allinee tiie! 差iv да see sind ühe sellweel eriladte. vas 없는 niisuh النمو سيستم بيطلع الاخر اللي كان انا بديله للسنن دي دي السنين اللي نفس الكارتو بتاعه طبعا اللي كان وظن ان الفكره لكن لما يجي عندهم فكريه انا لا مش هقولك دلوقتي ان انا لازم اروح الاول وبعدين بقى نتكلم بقى عن كل جيلين يمكن اهم حاجه الماده اللي كانت هوتكلم الان يبقى انا عايز انضمن ان في جلي كولنسي في الوحده الاول طب ما على الجويه بس ما بحيث يكون الأبب من البريل كأственный مشرين التاو Reading لأنه هو الأبب الأصو Saying to him double المربعين 你 will make you breathe эти seven hours م закон resident لا حساب التاو cescative أسريك أن proyecto愷 THERE لموجوده في الوестиول أولا أع겨 حاوله يتعلم أمدار VR لو أنهogle التاوي وافية 20- أل سوف يذهب لحظه الوأله فأنا سأتكون فأدعولي الوألة <تصفيق> لكن لو تريد الطاوض أصبحت أقلي من 20 أم. لا أقلي من 20 ألف، لا يمكن أن يكون لنا بشكل مصرح أنا أقليل أن يكون لنا بشكل مصرح لو تريد الطاوض أقلي من 20 ألف ألاك فلو النوم أنت تقول لن يجيز المزيز هذا طوض، فساعدنا وإكلووزول هي استيوريدات كالميثرابيسيد وهو استيرون اللي بيخض في العاده والكلام اثنين اللي بنعمله بالديجريدايشن اوف بي متجاك اليوم لما كان مثلا اقول اثنين ديجريدايشن اوف بي مثلا في قيمه هي تكون بتاعة الروت وضيون المرشاقيني بتاعة الجوايين باريسي بتاعة كروماتيك فيو هي لأنها تكونها تنوي فرطة التروازي اللي بيتيج ستبع فرطة في الديوليشن أنا هنشعب ستيروتس بولت إليه كروماتيك فيو فرطة 6 أسابيع ليه بعد كده تنوي فرطة الشهر هنا من ثلاث أسابيع أول يخطأ بالثلاث أسابيع هل استيروي سلوبي والعليم من المترجم؟ يعني كيف تبريد تقوي تزيل على البعض الآن؟ أو تتأمي تتسبيع؟ أدوان تتسبيع، تغير مصفوظة وشيطة بي نوع استيرويس نوع استيروي ممكن تقرر بعد بعد فترة كنين أو مدوق على أفضل وشيطة كنين وش معنى يعني؟ ش معنى يعني الكرومات الثين والفارقة عالشي تسبيع ومتلك شهر شهر ومتلك تسبيع ومتلك تسبيع يعني كل ده اتغلب ان لا لو طلع انا استيول من ال 3 عشان ما همش اللي جهه ابتدت يجي ما بيتش هتعيني بس قلت هعمله ستايل بلاي في الاي 1 دوره ده انا افكر الاسبوعيه عاد قالوا لنا الاسبوعيه وما همش ده من بعد كده تكرر ان من بعد كده نعمل سكريبت كمان الطبيعه الثانيه معانا انكوته ال 100 دي واللي هيجي لي 160 جنيه دي مش دي انا هديها لها طيب انت بتستخدمها انت دي اللي استخدمتها ده المثل ده المثل ده اللي في حاله عيان عامل دين كان بيسافر ده المثل ده انا فرضت الفرض on k� ei oleулitviudis. Näistel правдаimult veel ei location. we palu Australiani see on overmood üheleis episode may know-meann on many time Africanest instagramister ampumit valid pakuljas eime el küocar الى اكثر لان هنا لا بتريدش والوشه الطبيعي بيجيب سي بي ار اتش بوزيتيف طب نقطه على سيرفس والجزء ده ما عنديش <ع backup assembly> لو انا مش اكتبه الهيه بالفكرة انتظايش دي لانت كنت سبقرة خليفت العيه الهيه دي لبس الهيه وما تكسرهش الهيه وما تكسرهش مهيه الهيه الهيه ببعليها الهيه ديش اللي عليه السيكل للف سي موشن يعني البروتين فالال انتي بودز زي ما قلت في البليتز بتنسخ فيها الحته اللي اسمها ات اللي هي انتوجن بايننج سايت اللي هي البوش بتاعها لكن الايه بتاعها اللي اسمها ريستراتو بالهج في السي بروفاكس البليت عليها فيولس والاي سي بوشن بتاعت دي اللي هي بنقول كل سكيل تعمل ايه الستريم اوف بيس الصادقه عن طريق الاي سي بوشن يعني بنرس عليها والاي سي سيت على الستريم اوف بيس عايزين نزود تعالين ده اول كل سكيل عن طريق الانج اللي كانت عليها الاي سي بوشن اللي هو في الانتجوند ده هو الالمسال اللي موجود على الجلد بتاع السيرين ماكروفاج والكري من الباب اللي هو ال تي سي برو وكده كل الايه تكون علشان كده الكرول ايدينيا اتفقنا نعمل ايه سني دي امال السني ده هيشتغل مع ال ها شيالنا كل البلازما هيخلي ال اللي عامل ديشن عليها في كل دول كل كل ال اللي انت ممكن في فانكشن يعني لما تقول انت لما واحده ديشن ان ديستكت ليه فانكشن ده التعريف ده ليس مفهوميه خاصه الجديد بس ده لما اشرح شويه للتاوز اللي دي التاوز ديستكت ليه فانكشن احسن فالسلطة موضع لن يجبه الـ N-P دلواجه الـ N-P مش هستخدمه معاليه R-H-B R-H-B يعني عميه T-N-P ورح نديره على الـ n بس كان T-R-H-N-P فدلواجه الـ Burberry participation بداعه فدلواجه الـ T بس الـ Dated يعني معالي <تصفيق> انا اللي برضه سنس بتاعته كمان معانا ارتفاع في مضروب ان هو الاستريم كونتنت وفي عندنا برضو سوي بيج البرينت كاونت بتاعه عالي 50000 او 40000 الريت لوكس بتاعته 5 مليون دلوقتي دي 2 والديشن بتاعه معانا مرتفع بالنسبه للمتفرجيه كتير اكثر الريت بالانود بتاعنا لانتي في فروم جايه مبطير في السي بوشن اتخانق مع عليه في اتجاه يعني ايه بضح مش شرط بلس علشان احافظ على البريت وده معقول ان الانتي دي سالب فتاخيش الضد هتبقى نيجاتيف ولدينا تفاعل شديد مش في حاجه عالشان تريد شكرا طبعاً تشاملها فعياتك رجعيني لازم يبعاني شأنينك وبالطبع خارنهوه ومتبع خارنهوه ومتبع خارنهوه دي الغالي تريدين شكراً تريدين كومتين تريدين شكراً شكراً ننفذت من المحاة بدنا نعمل جمعيه او ناس حوالي حتى لو ما بتلعبش الكره اطفال على كده ناخد الاطقم اللي هي الباسفور والفرقه اللي هي اللي هنا النوعين دول يقول إنه إسمعنا في البطنة المصدرات والصوصف إنه وعلى بيزنة وإنه ينبذل بيزنة قال إنه صدرات القررة من بيزنة قال إنه صدرات القررة يتيجل بعد تضاير الإنفكشن يضع في الوطن يتعاكب أدوص الفئر 50 من عائلين من قدرات القررة يقعوا أسر القررة اسبون مع عن اللي عنده يسف عن مش في او ويذر كونسيبت في ريتينج انا مش فاهم ممكن ابص فيا زي ال ممكن ابص في ممكن ابص جوه في ال برستلز اللي هي مش فاهمها في خمس اماكن تي والجوينز والجوينز والجوينز والسلم والجوادث والجرايض وت GE felt with brain أنها كل لدينا نرچ стرض لدينا نرؤد مائين من العنو الجوئد 25m الجدوئ ت 6u10 The skin made the main hand, the joy seek made, the joy keeps our sheep, the key behind the mail, the brain اول حاجه هتسجل اللي هو بيبقى في فورم والمصر الحره عامله ليها في ايه ان المصاريه دي بيبقى انترنشنال بس دي هكتبها كالفول او اللي جه كله واهم حاجه ان انت شمال اكتر الدستريبيوشن بتاعها انها تبقى في شكل ديستريبيوشن في اللي في في في دي اللي بنقول ان هو الضغط التضلي اللي هو استعمل الضغط والصاد والبرد ده نوع جميل الضغط والصاد والكل ده هواء فحايه أعطي أصبح كنا معادي بسيس بلوصر مالا سنستيشن بقالبه سنستيشن بقالبه زي إيه؟ زي أذكار يا بني أو إيشي أو عمي روز في إيه ليك معنى معناها ان في سؤال اللي معناها هي اللوجيك ريكشن مكتوب عندنا لم او يو تايب 3 هايبر سيستي عشان كده تعالى الكود القديمه يديها استثناء بشكل بروجرام وبتقال عليها فانكشن بروجرام del estimation the joint the we the очку Qualse are the joint any fiction so that radio or from I am in which one kind will not work again. Enough يعني الذي يصلي جواب mahdoll أن يتركagi6 دين بس طبعا ما حدش هيطلب فينا مده مؤسس في فتره لان هنا مين ان هي العيله عندهم الراجل علموا في اللهشطه ومش بالكم في الشغل سنه ده ده جوين افيشن جلوبيال للليترولز سيت ريتين منستركت في الجرائي عينينا باسولايس في الجرائيين تبيع بي تسلي عبدوناك ذي هيها المحابة عبدوناك ذي ويوجدين باسولايس مش هروصل بي عبدو الجلدين تنريد رائع حيث سوى لها ومشهدو وصلت باسولايس ما تعمل بسيطة وجلدين بس تعمل بسيطة جلدين هيبها المحابة عبدوناك ذي عادي تليعمل إستيميا في البيتوزة تليست على استطاق في البيتوزة وشوي إنترميش مقارسة صغيرة أول فموتي يعمل دي آية دينبين أمتر بالتقديم بردك في البسطولات من قلت أنها اسمون بردك في البسطولات وكي يعني عاملنا شيء عنده مأسك بردك في نألة روبة كلاب الشيكوز هذا اللي هي شبابة كنت أسمون في البسطولات في جاء من تلك ومارين بين الديركتور شويه بلوك سونس خلي بالك الفكره بقى ان هعمل كمبليكيشن للويند ده كمبليكيشن وممكن يبقى سسبشن وايه هو السسبشن لو حصل ثقل الكوزن في نوتو لو كان يبقى في ثقل الكوزن اللي ماتو اي هي دي الترانسكريبشن اللي قال عليها للنت والإنترسكريبشن اي حاجه موجوده في اليوم بتعمل شو اي تي زي بيقول زي ماتي خالص اليوم ممكن تبتدي تعمل انتسكريبشن ده النوتو هو اللي بيناسيين ديشن ان دي هوما كنتش عارفه ان الهلاله تقول كلامك بيعمل السرجيت اللي بتقول ده ميكش المعنى كده على طول ده يعني انت بتشوف ان Hello, we left a bowl with the right to Mm. option is um An Society, neighbor,ợ谁 кл 약 polys uhni honeynın gyenteon? Let's go Broadhui like the 21 wish each other is for your mission we are locally glorious to move yesterday يعني معنى ان في مستقبل قاعد انا باخافين ننزل حتى لو في ميت يلي الاول مش المشكله ان اعضائنا الباسلايدرز اللي جايين اوك في البلاز هينفع تعمل ساعه ال بي اي اللي لاني وانت معاهش خلاص ده انتهى يعني اليوم شمال كنت بنروح المكياج وقلنا مفيش خالص علشان كده كل يوم شمال حتى مش تاخر قوي لان المشكله ان هو 10 10 و من الامتحان دي ممكن تستخدمها بس كده دي بتاعتها اخر حاجه بيقول عملنا اوبشن للديشن فعايلا عنده كورس بقى ليه العام العام لهشبرال بربلاش كده هو كانوا مين قالوا لا ده ممكن في فتره الاستمناء هل المستن كان لهشبرال بربنا في سوبرفيشال انديرسودين العام العام لهشبرال بربنا ان انا اقول عقود ان مجلس ده معنى ان قلنا ان هي هي مفيش انا قاعد في الدشن بعد قام معنى ده معنى ان بقى نقطه اظن ان دي جميل حاجه ما عندوش قدامي ده اللي بدريت الشخصيه دي من اربعه we need a reflection in the name of the be the genetic variation ومعنا هوكل للتوالد السايت يعني هوكل للتوالد السايت لا اي معنى على بيسالي عملت نيروش ايدنيشن على ده اي لو استريت النتيجه ما نقولش حاجه باينر بس 1 يبقى ان كل السبكات اللي عاملوا سكو مضروب في 1 لما قلنا ايه تكون باينر فايكوال فالاست باينر دي كل المومنت ريبل في عقل باينر ريجلر في ده تمام علينا ما لان دي الشكليات كلها كل طال ما كانش فيه ديفريشن <تصفيق> <تصفيق> ان انا ليك هنا الشكليات كلها اكيد طبعا قيم Y كاريستك C3 in reach and the definition خالص عشان نقول ده ايه هو the definitions may be or convergence the may be يعني مش عارف لما تعمل الديسكشن انت لو دخلت And if I am having a figure, one who will think of functions, and Matush will make you a mood. I shall be doing the parents. The scene has no pass access to bus for school. I عندنا خمسه ديفيشن فور تو ايدو اول حاجه السيم السيم ديفيشن اللي مش عارف السيم يعني البصيلات في السيم ما بيشال بيختروا طب شويه الاجنت فيو هو هو لازم نقوي قوي قوي اني انوماتك اكثر قد ايه انا اديله قال الكلام ده مش عامل كلام في حاجه وليه اديله قال الكلام ده عشان عشان انا اقولها هل في انوماتك خالص انا بعالج الفرنس مخيف في انوماتك وهنا بنشوف بس التفاضل مش كده لا هي قاعده دي لو الواحد مش حتى المشخص بيقول لي عندي كرامات بعد السجن تبقى كده بتشخصه بايه من نوع معين من شكل ممكن يحصل جوع من كده فالشخص ده لو مش في نفس ده ادي له اسم من مناض فرويد قال له دي وانشط حالات الانترنت ما كانش الجلسه هم ليه لغانه شي طايف عشان نطرش اكتسا سيكشن لو عنه جوء اكتسا سيكشن هحتاج على الجودات اكتسا سيكشن اولينا بسيط مئس يامل استيرويد استيرويد استيرويد استيرويد استيرويد اولينا بطبع المسيط انك هم زودة ما بطبع سيطا سيطا استيرويد لكن انا Je vous remercie. Je vous remercie. Senhor ايي 20 سيرف مش عملت خليته والله لا لا بحب يعلق ده كده راجع مره وايد راحه كده كده Бери Бери И انا كنت <تصفيق> انا كنت عامل انا راحه عشان ما تبقاش مش هقدر اتكلم اوكي عادي هو دلوقتي هيبقى انا ماما حابه في بقى سمان اقول له ايه ده يا جدع لو انا في الصفحه دي في رقم مين كان كده ده انا طالب بص كده في ايه في الزمن ده بس مش نزمنه ان ده في 2019 و اساءه بلس من ده في جوب دي فان ده و هو ده اللي هو اللي بي بص جوبته انت يا لو لو الريشر هنا عالي الريشر على الرايت سايد عالي والشام ها معكوس الشام ايه عاكس الشام هو ده الشام كده معكوسه بدات وضغط العاليين واصل رايت سايد طبعا ده في 60 دقه وانا افلت خلاص حصل رايت سايد بقى عاوز نضخ الطواقي ما ممكن يديله ما في عنده تنفس عايزه يديله في الاخر Laund? Laund? Laund? Laund? Taubhra, Complication of original Complication? Aris? Aris? Harfeja? secretly puni sensitive chekarnataka derby president principaluga دي بص اهو 1 على 2 i2 في الدروم الشو i وصلتني من دي تبع ايه ع ال 1 في دي بلس دي ده اللي بيقولك ده البالون اللي بيقول اسمه صح طب ايه رايك في ال هتيجي الجلطات تيجي من ال دي بين جوه ال بين وبتوصل ايه رايت تري ممكن ايوه نقطه الايه لكن ممكن واحده منهم هتيجي فين تعال مع شرط المعكوسة وتبقى systemic heembolization تعالى لبا إذن محاولة بوكسي كان heembolitis واحدة عن BPD ومشيطان طبعا heembolitis بطبيعي الحال هبه كده كده محفوطه محفوطه واحدة بالموارد ممكن تهرب واحدة عن طريق شرط المعكوسة heembolitis وعشان كده السؤال هو هنا ان ال ديس كينكولايزيشن في حالات تؤدي الى طبيعه الحان بالبوديز ولكن با دي دي دي حالات ناقص 2 قولي في ده هو ايس دينكر ده جي او دي تي تي اه هو ليه بقى طارق تعبان اي عايز البينكر ده باللاير هو يجري دي في كمان احط اول واحده ما احتمال بولي بولي ولا ازاي انا هقول لك اوعى تنسى دي بي دي بي اي وكسي تك و لا او, <تصفيق> أو. لكنه مش فيك يا ابو كده على هايبرديسكوسيشن دي هايبرديسكوسيشن يعني ايه والموليسيه دي بتعمل ايه يا اولاد هايبرديسكوسيشن يعني ده في O. Kadun ba'ad 6 parb focus. Mhm. Sa'a wa rokas ma'a al-akhda' keda. Da'in. Da'in ana shuft. Sa'a. Sa'a. That's what could be on ايه يا جماعه ليه على ده تاخير دهو تبي بنحاول اي خط دير او رايد بسبب بريشر لونج ان فوليو دي نيه سليم ايه رادو ماروفس يعني لو انا خارضه الثلاث طويل عدو دي في دي تريبل فان نفسهم نشوف عالي مش بريشر طول عالي ولا هو السكيميك هارت بيس ولا جلطه في ولا في الكارد ولا حاجه يبقى هسكر نفسي يا ترى ايه سبب الحط في يا باي اكسكلوجن مور كاربون مارو بيتشخص تقريبا باي اكسكلوجن وبيبقى CONFIRMED بالإيكو يا بالشخص مار إيكس في الدوشة ويبقى CONFIRMED بالدفع بالكاردو ما يروز عبارة عنا <تصفيق> كابو ماريو كاسي اولي تييري ريش في 23 فوق بدون ما يبقى فيه ولا ريشا لدو ونابولي لدو ولا ولا اي حاجه خالص عند دباسيان عنده حق تيمير مش عالك السبب خالص خالص خالص لحظة كاردومايوباسي و هروني بنهور بالشخص بالإكستوجيا و في بعض الأحيان الكاردومايوباسي ثلاث أنواع النوع الأول ضيليت الكاردومايوباسي و هل نعمل كمي؟ أعطين يعني ضيليت الكاردومايوباسي و ايه واحد عنده جاي لك لفت ورائت صايد الفيديا مع رعب كبير جاي لكده عنده لفت فيديا ورائت فيديا ايه سبك عارب؟ ايه يعني اللي ايه قد يقول لكم يقول لك الهرب كله ضائلين ضائلين طيب ايه الاسداب اللي بتعمل كده؟ ممكن انه ما فيه سنة لكن اصوفاً عنده اصوفاً عارباً اعلان احوال يعني فريدكس تاكسي دوبس بوليمارسايت فاكرين يجيبوا كوفا دوس الكوفا دوس عشان ندرس الالم وتساعدها في القدره هنا يعني راس دوس وديتلك حل مهم جدا يعني زفت لتحت شوية ايه نو يا جماعه يعني بيبت في المربع اللي كده هتلاقي مكتوب ايه فيرس خلي بالك كارديو مايوبسي هتلاقي دي كارديو مايوبسي دي نشاطيه بوز اقطا وده اللي هما يعني ممكن دي واحد كده هوليد في بقى قالوا لهم هوليد اديت اشبه دي بمكرباتوز خبره في بمش عشان كده هنجيب اتنين كره نجيبهم مع بعض في واحده جت واحده ما جاتش اللي جاب كانت مساله جيبوكروبات عباره عن هي سيج اريد عد طيارات 60 فيشن تويسلايد ديشن بول ما بقدر حصلت حطت زي كده الموضوع ده طيارات فيشن تويسلايد ديشن اللي هي الهيبوكنتوسيس فعينه يحامل لك ايه بقى؟ فعينه يحدي لأساك ماني كمديشة او هارب سيليار يقعد يديك هارب سيليار فكلاك بروبن قالبت ايه؟ كاربيونش ما يسكناه لك ايه سبب من هارب في هذا المريض يقول لك ايه؟ كاربيو مالوركس تمام؟ ما حصلت مرة انتجاد البرودي فحيط طلب كلهم كتبوا فعلاً الهيمو كوروكروزيز التجارة المسئية بتاعة الهارموفيلية ما كدوش بان ما انا ما تخدش بان سراحة سيطة لا اخذي بان اخذي بان اخذي بان اخذي إيبو كرماتوزة مدينة تدخل فيديو على كامل مارسة خوبة البروكومتين الكوهوليك بيرسو الكوهوليك بيرسو دي فيلو موضع وعدين ترحامل لكي تقاشر إيه لأسي الليفر بقى سيروتيك فيديبا سيروزس سكرينو ايجالي عادي عادي يعني ايه بين قوسين راجل صحيح هل كوليو ليفرز ما عنديش كامره للمركز كنت عايز وبعد كده يخش ايه لك كاردي اك والتكدض قلت لي اسالك ايه سبب الهبوط في دور هذه الحاله راجل الكهولي كان الكهولي كحول بيرو حاجه بسيطه الكهولي كاربوناميد محتاجه بقى العلم والمخالي بيعمل في القلب حاجتين او بياني التلاته يلا تاثير الكحول على الغاز اكتب يلا اكتبها الترويسه كده وارسم لي دازه هتقول يا جميل كاربون مونوكسايد اه في حاجه ايه فين فين فين هو بيعتمد على ال وانا قرنه بقى عندي اهو هنا وله ايه قرنه دي جات في ترول جات في ترول ايه جات في ترول لا هو حاجه مشهور قوي ايه دي لي فيوم البيتر تتعلي في, في المشاركيسة اه, أه. المشاركيسة الضيارين تتكارضوا ما يوم السباقة ايه فيكشور بتاعك التل انا نفتنا في عام فاين بكريك بلد فين ديرت بصايد ايب فين يا وروس ديرت بلد فين يعني بلد فين بلد اللي مصابين بيه يعني دي استنوا في الكاليمين ودي السيت كان ايه بتفتك ايه اوكسجين عادي, عادي. بس. بس ايه بقى اي فشتي ايه؟ انفتك انفتك انفتك انفتك انفتك انفتك انفتك ماذا لما انظهركم كله في قضيليات العقل كمان هجده انفتك انفتك انفتك من عين انا انفتك من كل ما نحن وايضا يجده افتك طبعاً، هقول بقى موه كاردومايوباسي طبعاً، أنا مش أدري أزمة في ناس كمي الراجل، مش حاجةً يا خارس الراجل، ده شاد فوهيه؟ كاردومايوباسي والهارد اللي هو لك، والهارد كله بالإيكو بقى كله، هارد كله بالإيكو كاردومايوباسي، هو طبع إيه؟ طبعاً قلّي بقى الإيكو هيتطبع إيه؟ هيتطبع كاردومايوباسي بس خلي ذلك جبك بالإيكو لو مش قطوم سيستولي في سمان. اكشفت اكشف اكشف يعني اعناك اكشف اكشف طبعا بتاعلكوا ازاي الجميل طبعا احنا قلنا فيه يبتكي الكهولك قلتوا واحد احنا احنا جبتوا عالك الكهولك وبعد وانش فيه فيه فيه فيه فيه هو على فترة احنا شوفنا كتير كده راجل عياله وقراده معهوش مامش مامش مام. صاد بيشد كتير يا باشا شو اه في عارف يا اخي ياسر كده تمام كانه ولا في ده ده تخيل بس, بس هو قدام لا اشرب برضه حاجه فده السؤال يا ابا تشرب قهوه بس هي عموما مش مشكله انت بتشرب قهوه دي تمام فش كده دي هو مكتبع عصر يبقى أسوافين هو الاسمتبع وهو الاسمتبع طيب أنا عاربه إيه بقى الكاربوميوكس خبك من هلالي الدجيتاليس مش الفكت هلالي الدجيتالي هلالمايوكارديا عددس مايوكارديا باريس مساسا فهل يبقى قول رسومس يقال إن دي شدار إذا اتقاله لو حصل ايه اف تخلط بك إن احنا هنعرف إن هنشدار إسفتدين أبونا في ايه اف طيب هل دينوا بقى؟ يدينوا عاد الحارف فيل يا رياضة نعم ها؟ تايريتيكس وإيه؟ ومشو شو ومشو شو وكلام من هذا يعني عادي بس مش هالك الانوكسين بطور مش هالك مش هالك موكسين هادي الموضوع مش هالك فأني فيه أنت وآجلا العنى عنده إيه فأني انوكسين وآجلا أنت وآجلا هالك فأني فيه وهو ده وهو طبعا فالكاربو مايو بس يهينا ده أبوصي بقا مجيه مرة السؤال بقوا بقوا بقوا بقوا بقوا نهي الزدان الله أنت اسقع بقوا حتى لو دي اي سؤال نهي زدكت مع اي حالة في الدماغة وما احنا انا خذنا بنحالة نشستيه ودكتوراه سيرتي اسئلة لهم السؤال انا مش عادة بس هدو ما فيه بقية وقت مجيه السؤال مرة عيالي طور تاني بيقولوا ايه طيبيه الكربومر ده ايه عنده مشكله عطنا لا يمكن تبص في الصوره طيبيه الكربومر بس هو بيبقى شرط بار 30 ديت معلش الكلام مش هيقول ايه الكوز Ma rasi kaipoldi ei otsumere põhra üškuid ta koldi ma stopulu. Onn pohja koldi kuhlust? Ma ei otsumere Weltsumeman? Seda magovad booki maagaid on koldi. Kultudeet pömer tête võ분avadBC veids kol võvernik kok ja meire on pö Google Eideb ageda ü il things parem combine? Mangle A primeira coisa é o secretário. and that's how the document a new report you can of a see هو الطريق اللي هاته في الهوارد هو جاسع على الهوارد إذا قلت طبان كله الهوارد السلوس لما كانت الصمان الهوارد اليداية بس من تحت الصمان الهاته فيه لتقبضهم يجيب لأسفة ودخلوا إلى طبعا بكرة الطريق المهاجد إلى الهوارد كذلك ستكون لفتة أو السلوس آخر بانا في حاجة سنة كيفيه او فلود راكي اشتاي فالو فالو بعده ايه سوفانكولار بي اس نجيز برده ايه باستراكشن درائب او فلود راكي نفس الكلام يبقى هنا السبطة تضخم ودخل على قريق المؤلمة ده مده مده مده او اكس بص الكلمة ايه بقى هنا ان هنا جيب اس هايبرتروفين البدل في الهيه السعودة وبستركتب وبستركشن ايه بي امرير المهدف الانقوم من قبل طب ليه ده الكارديو مايوبازي ايه المشكلة لا فيه في المايوكارديا من الأخ ده ده ده الولد دي وهو داياستولي ديسبانكش اللي باب لبقى هنا الجنبوني تعلم عليها طب ما الولاب. وعليقني على تيختولي الدسفونشن ومينسمى عدبر كارتة روكسين. كارت طب هو ليه عنده مان تيختول الدسفونشن؟ الحديد هو هو الولاب كده. ده هرب قد وصوما للمجلس. يعني كامل محقق. ده لماذا هرب قد وصوما للمجلس. مع مايكرو كونكتس ممكن ليه على الشبكه يعني اقول لك اصلا السيربام بيعكس المايكرو في الكلوجر وانه على البلازما <تصفيق> حاضر انت فاكر بقى بص ده السكود اسبانشن تحت اس هي الهوكه ايوه على وقت طبعا في مايكرو كونكتس ايوه كده ده دعا خشوا باعتين كتبا المصر مصرح دوال ده صغير فيها مصر مصر مصر مصر مصر لده يموت السايد يموت بينات الزرشة بيقولون مينهم الالزم وهم ده بيدي كاركتريزم بيش هستاني الزرشة في يوم الالتين يعني الحياة بصروا عنه ما رأيك واحد غياطي الشاب الزير وعمل المرة وقويس جدا وعملين بس جيه المرة أثناء التمريض وحليه مرح عليهم فأي ربنا كرد من الساعة مالش المرة, بس المرة, بس المرة مش هيعملين مش كون المرة خيات أيها انت فيه والشاف الحاجة اللي بيجري ده اللي خلاهوا معليه سيبتوا ليه ممكن اطلع مدوكا. امام? جيجي اتمره تاني بقى احدة غريبة اقول ايه? دا دكتور داعي بالممشط الهردة داعي بقريبه كان ديجري زي ما هو. بعد يا دكتور ما خلصتنا بقى الشيطة. كده قاعدنا دشرة بحاجة ساعة. هو دشرة بحاجة ساعة. اطلتوا مره واحدة هناك. انت قال ايه هنفهم عن قصف تيه ايه بس تعرف تيه هو مات هو مات صح مات صح, صح؟ هجيبهم من ذا بس فرضوا بخصومة الدم في العيلة فيه في الاخوان عايزة فيه هم وعن نفلوهم ايكو عن ايكو اشتركوا فيهم زيهم ايه وعي كما انت تروح تعزل في عزم كانت حصل معا بص كتير جدا احنا نساكنا نقض بقى... مع بعض ايساك وده نصفنا في الناس كده بطرق ايه مع بعض يمعك بطرق تروح انت روح انت روح انت روح في جامل عدو العزل 18 سنة طبعا تسمع انت بقى But yeah, I've got What the that yeah, he was son in this beyond the age with positive family history. Look at him, take him, take him, this beyond the age with positive family history. فكتبتس <تصفيق> عشان كده داني ابوها في الامسي ديور شامل مات عنده 18 سنة ومات باكام وكان موت يعني مع المجهور وليه وقت قريبه حصل فيه كده يعني فانا ايه مرض اللي انت ممكن تتوقعه هو كما اعمل حاجة وانا انا جاء عايزي بس وانا ايه جاي يعني انا شوف الوضع ايه الوضع صدرات لان ده ما ادخل ادخل ازاي ويجبدي نسأل شوف هدوني العيلة ده ما سمعتم دلوقت انا عايز النصم كلهم نبيع الشباب نعملوا غير كون نعملوا غير كون الناس هيعمل هيتم نايد وهنموت سعيد وده لغير موكة ارضه النصمه دون ايه <تصفيق> يومي اه يعني نصطف فيها ناسا الثاني اولا احنا ما نعرفش بس هنا بيه مستقلة اولا احنا شطاق ايه ناس مستقلة كمسك العيال احنا نعيسك بس اين الناس بيه وعيسهم ان خلس سيس مستقلة احنا ايجي ثلاثة بيه ديه له يعني ايه ايه كابت بقول اصلاح اعمو مش عدد امار عمو فيه احنا ديه دول معرفتين قولت عنها كنت يعني كل مثلا في جامعه اصلا هو يا yeah, بلاقي uh, هتقرأ في القصة بتاعته الواجهة بوضع عليه مرتين وهو بلعب كورة روح بوضع عليه ورفاق اه بلوهم عليه ايه بستبهيه اختين هنا البوضة دهات مدينة واهم بلعب كورة وبيجر عليه انا بلطمين هم يكون اخبار عزل. بس هنا عادر ما حصل وحنا مشتاب يعمل بسيش وقفول بسيش ويعمل تلك ويقول كانت مصدر عروف مصدر عدل وعيلات قال انت بصدور نهام بيه ما عدلتك عالتكاتنا مصدرون مكتبون فوق اسم هاتف هاتفنا بطارق هاتفنا بطارق هاتفنا بطارق ويكان الكلام أبدا وعبدا كلها نحن باقشة في <تصفيق> المرأة أجلتنا قمت بسيطة ومشتنا بنيجور ايه دطور والله احباني من عدوحنا بنافو ايه؟ بيخليوه أعكده وبدان تتحرك وانتك شو عدوان ايه؟ والساة والساة والساة والساة والساة والساة هو هو في حاجه خالص مش موجوده في البطاقه بتاعتها غير هنا او في عالم و كانتي هل في غير ما في بوك ولا ينفع طازج ده ايه معتقد ادي اس دي اس دي كده انت هتقول لي هو الاليزم بيديهم معدات ايه طب إيه العرب يعمل ما يعمل وما يكونش ويفي يعني بعد المالون ما يعمل عليها بس يا علم ده السفر اللي ناسم وصمع فيه شاء الله فيه علم الصمع عندما صمع معناك إن شاء الله الله عبر بس بتجاني شوية طيب يعني عايز بقى ضده بيواجعته مرمض ولا اه قولي ده اورتك ديسنينوز ايه اللي استاسي قولي فالكولارد ولا فالكولار. صوبرا فالكولار. فالكولار. فالكولارد صوبرا فالكولارد تكفير فش عفريل هل بين فش يبدا سبت مرة لقد ايه صبت فالكولارد هاولا مش اخص بسانه انا قولها اول انو عادي قول يا كده هو الستاتج بوسيشن يعني في انا بكون بارت كده حصلت بسم الله ما الله دي اللي بقت فيها على راي سنت الزهق كده زودت البلس 100 كله كتير وحب لله بتاع الطلق ده كتير يخلي البيست سايت عباره عن دايب يبقى الخلاص ان السكوات بيزود بينا سرتين في الضغط الانقباضي 50% عادي ده حزه عادي ده حزه حاسه ايه ارفع الانترا راس بريشر بينا سرتين يقل هو في <ضبطًا> <ضبط> <مص> <ضبط>. <دكوبي> <الفينة. show ser haiander>. لو شفت ده على على لا حداد فسال بينا السطير ده ايه؟ ال يبقى بيحصل العكس ان لما سايز ايه؟ احلى كان يبقى ده يقول لك الاسكواتنج بوزيشن بيزود الديناسيتير بيدايليت ولا عكس التنضطه ولا برضه معلش عايز نكمل بس تاني يب الغتاف يب الغتاف يب الغتاف تلي mismos تليهم تليهم تليم هذا ي concentre يب طوف في مهجل تتنس كذلك يمنح يتغل تنام عرصين بين الشيء يجب أن عشان يجب أن كواتك عدل ايه? تزود الدينة السنة. يبلي ضيليه بالرأيه وتفضل. على عكس. بل ظلمة. بل ظلمة. انت ما تقول ايه يا حسنة? انت ما تقول ايه يا حسنة? بل ظلمة. بل ظلمة. يدفع الدينة راس راس الرشد. وبيقل <تصفيق> في الأسرابين يمني لأدء السيزم الصعب جديد في المطل تخصها جميلة على الموصف هنا الأولي في الموصف هنا السمط داية السمط مش داية هو السفة هو التعامل بروتش ايوه يا لو الست فيل في الكركون وكده بقى طايليز كده الاموستراكشن هيقل ولا لا؟ هيقل هاضرب الصمامات الصمامات اي مش بتاع بصمامات ديت فك حافه لا هو القصه ان ده جابل كده اهو تلاقي السلف بتاعه ايه يبعد شويه عن يبقى السكواتي يقلل الاموستراكشن هيقل الدبقه والضغط والعكس كده بي لهيه دي اللي هتفرر ان الاسكواتي الجهيمة هيقادر المفرقش يوم المرمر يا ايه؟ عشان دي هتقوله ايه؟ أسمع الفلسطة أوقت كده هلاقي فيه أوقت استموز مرمو أقوله أرمص أحب السماعي لأي المرمر هالي اللي هم هوا في الهو والمالظار ما بتعمل العكس فسنت هتقصت هتقصت من اسكواتيه بس هتقصت هتقصت مرمو عمسانيه هو عايزك بقى يسألك همه Märkula, on olemas apmärkula, on olemas suproduktum, see on superapmärkula, nii et see ongi. Nüüd siis ta Afrikas, see on nagu, ei ole ju nii, et su, oh, jah, on ei انا عايز اعمل ايه كبره طويل او دي تا بلوكه توريلاكس السؤال هو ايه السته ده السبب او الذي هو الميكانيزم الوقت الشد ده هو كنت اخذ حاجه طب ده بيتس اثنين بعله كده خد يا ابني ودي تا بلوكه لا بص انت بتضغط على الاخر ريز جاي ولد يلا كده في طب والسته السته ممكن نعمل عمليه ممكن تنقص كده قصه. قص سعاد الخط. او سعاد الشيوط بالليزر. الكنس. <أخذ> <أسألة. أخذ> <أخذ> ساب الواد ان تبدأ بكل اعمال التصمم. التصمم الشباب. طيقة ليه? انتم اتضمنوا بتعمل الواد. انتم تجربة واحدة. ليش معنى. ليش معنى. ليش معنى. ويقول <laughs> لك <laughs> كمان ملومر تجيلهم ميترانا جيرش طبعنا السؤال ده ايه ثانية ايه رأيك من فاظو ضيليتر يعني ايه على هارس عايزي يعني ان فاظو ضيليتر تخافي لفاظو ضيليتر ولا يصغر حوالي انا على دينو ضيليتر وقال دينو ضيليتر تدعي ايه دينو ضيليترش بتتسال مين اسطبلات البناء خالص دي نسيت الترم راح العلم مين حتى كده تصرفتي عشان اقلل الدين ده طيب هو الهاف سايد الزود الكونستراكشن ال. ال. ال. ال. على ايه أحنا. طيب البريفر باو دايتشن اللي هو الخالب قلب مثل من لونه لو القلب صد نينه ورزيستنس يضيينه ولا لونه؟ يضيينه؟ ذات الدولي؟ لا مفيش رزيستنس يعني مفيش أفتر لون ولا بري لونه قدامنا راح قليل وضغط قدامه واط انفاصل ما يليم مالك ايه؟ مش هكتلك قليلني انفاصل ما يليم كنتم ايه يا جاه؟ ايه؟ هذه الليلية has learned some sound هذه الليلة أنها ليست طائمة انا ل grande حاجة العged الشاي طيب قوم من هنا وواروح اشلف الفنت الفنت الى ده ده هناك وكده في نص ساعه مقرب في الكوربه هناك عارف مع طول الكوربه هناك ويدي له رايت ساد فينر ديجي تاني في طبطب دي ماشي اه ايه موقف يعطي ده؟ طيب بعد موكم بردن الحاجة اسمها دي كارجو على انوان جدا طايا اسمع قولي اسمع يا شباب بقولول اكي هارت ساون. And as you continue to reach the wind and will take place the core energy target rate will be focused, مش عارف اوصل للرسينه بس الكوريشن في البنك كان عالي ومجيت ناحيه الكود الطرف اللي بيكسفون الناشه انا ما اعرفش هو الثاني وفي الهوكر <تصفيق> عنه. صحيح صح احنا وصفور سمع عنه تمام ايه 3 و 4 ولا يحسوا ولا يشوفوا يعني ايه إس ممكن اسمعوا ولا احسوا ولا اشوفوا تخيل كلام في عيال كيذي سحيا الله تتمعت الهولبورد. حاسمولك. وهحاول خليك نشوف. يبقى هكذا تدخل معاك. شو ساتنا هاي. بصق. جيني مرصق. ولا انا ده خار. هم خليك برضو معاك ده. او الهار بفيد. باي. يحصل. خليك معاك. left side. left ليفت فينتكي مش قادر يعمل فول ريلاكسيشن مشاه يبقى البريشر اظهر في الليفت هيعلى يبقى الراجل ديستيك و هيبسون باقي اكسبلاير سايت اف 66 راي فينتكي مش قادر يعمل فول ريلاكسيشن يبقى رايت فيتريكول بريشر عالي مرايه بيتر بريشر عالي فافتراض ان معدل السيس ثابت دي ناس شايف كده كارد مالو بس تي بي باظو اكيد برضو بس الضليل دي كارد مالو بس سي مكو باي بي تريكو افيد وان كذلك الريستريكت يعني بيدي البيكتشر المشهيه باكيت لو الاسم الصغور ايه بقى؟ داستريك سيريوم داستريك سيباك بودر طيب مين بقى يا جميل اللي عدد ديستريكتف كاربو ميروفسيتي 93 ودي كاربيدوزيس دي ميروفسيس عايزك تكتب كده بعديه ايه؟ بوس اووز قصدي تاريخي كابو مارزي بيعمل كده اوسيس ما انت ليه ليه بنعرض اقول لك قاعده اي مرض يرفع ال بريش اي بريشر بيعمل يعني المايكرو سوس بيعمل ايه اف ليه هاي دي فيتشن المايكرو ريفيرس كل افليه. ايه ايه بكرة ايه هدف الناس بديك يا الحاجة بمعرفه لضيبينت خلاه انا سؤال بقى كده مشوفه انا اراف الحاسة قصيرة جدا انا هتتالي فورا ده كنت قلت سيستيلك ايه افروري دمشيه هيا؟ مش يقص بالمالد مش يلوث في التريكة العالي نا بماليسي إترالي تريشور عالي هتجد من هايبرتنشا لونجستاني هي مليئة شكرا تجدنا بستريك لنكاربوكسي لازن ايه ام إتصولي تريشور في التريكي يقوم بالإترالي تريشور برصوه عالي هي ملتره وبالآخر الانسي الجيشة الليكم يحضروا كل حال كل اللازينة بيكم تحبيبنا والعيال كله سيبتمال جميعا ده سيستيب البيانسكوششة طبخط ده يا وردك طبخط العيال ده يحتاج لنفسي وانا ما احتاجه المتابع؟ ده باية فوليك اسفارة العالم دي كلها اللي هو التالت بتاعه من موجب اه عايز ادوق بس عن قريب الاسبوع ده عشان يعني بتاع هو بتاع احنا الاسبوع ده ناخد حصه واحده كده بس عشان بس في ايات بقى او اللي هي هاته بكرة هده هو <تصفيق> صلاح الدين صلاح الدين بليكم بعصادنا و هنا تبقى الثلاث مع الهداء عندما كسف ليش ليش كانش عادي الناس فيهم الناس حدوهم يوروا حاجة ده هيبقى الصلاه بتاعت يوم الاربعاء بعد صلاه الفجر تطبع تعمل كده في صحه من الضروري ان نفهم ان هناك احتياجات طبيه يوميه وبتتنوع وبتختلف طيب الباقيه باقيه العيادات الشباب والامهات ونسيه اه لو اطفال والله 4 3 2 1 3 4 كل ثاني هنا عاد على السطح عاد على ال 2 3 4 2 3 4 2 3 4 والله بقى تيجي على طول والله ما انا مش هغير بكره والله ما انا ولا تقوم تمام التمام على تاريخ الاثنين صحيح انا اللي جاي هو قاعد بالبنت شفت برافو عليك انا كان كل الشكايات كان كل يوم السبت مخصوص ده كل my panda how about you today can't happen today on the way to the market of the world today chief and then it's ما انا كده مش عارف ليه مش عارف ليه ليه كده مش كده مش من ست حاجه يبقى ايه عشان احاول اجيب لكم يعني عايز يخرج انا و بايه في الله غني لله يلا يا جماعه دكتور عشان نمشي يلا والله يا جماعه دكتور عشان نمشي Ei, amme ei pöi avo في لم بصوا اه عايز الدخول ده الدخول ده انا ضاع مني طب يلا الشعب اهو بيش بيش بصوا ايوه يا Or AppichViewer Object reviewing all of that or a Dec ajud يا ابني ده صورك ده نزلت التحرير دلوقتي بسرعه اللي انت شايفه ايوه ايوه المايسردايت في فروض طيب مش تخبو ولا نطفئها يا دكتور عندك محمد ابو بسر لو بقول لا ما فيش لا ما فيش طب يا شباب من المالي فارس ما طويب نعمل المالي فارس هناك أثبات روماتيك فيبر باية الكليميكا الميتشور هي أولا باية باية باية باية بقى يا شباب الناس اللي خدوا أطفالهم قالولنا حاجة في الروماتيك فيبر قالولنا من العالمات الأجليميكي في الروماتيك فيبر قالوا كلمة مصل اف هارسا Raneikisen 순i vahitu её on ja siis muise selle lart %endisse majokaajialli suure kumvuolla sõõni ja olen kril jamais umi vahitu on asaud, شورت بعدكم دي صور اوضني تكيكون كده اه يعني داخل في بايرا في بوكسان يروح لابس في المايكوكا. خلص عمي ولا تعطي الباير فبالإيكو؟ هاي شخص في هارتفيريا ووين آخر في الآخر واللي بقى المايو كاربات سينا عمنا صح ايه دولة مشي تابس كده؟ دولة عادة دولة ايه بقى؟ قد في دي ده معلومه مشكله في ال في خطه المشاركه في ال that the تحت you only what now desert street head then we can do a posty button why you don't find it's at the distance and then keep going care